وما عرفنا لك خبار يا شيخي يا مرعب نفوس حقيره الصابر مل الصبر والقلب منهار النابض صوتك والمسامع في الصادر ضايق ونعمت بعدك بصار تشوف العين بعدك غريرا تدري بشوفك قرة عيوني وانظار طوال غيابك يا عسى بس خيرا وش لو لك محبتك بشعار الشعر يخجل به اميره تشكي لك الموصل تشكي لك أمبار تبكي لكل ليل الصهاينه القدس تصرخ اكتف وشجب وانكار القدس تهدم تدري حالا مريره واشتاقه امريكا شعل بها النار شوقي مثلها يا حبيب الجزيره تتاعلى الله نشوف نشرات الاخبار عاجمة بوشو حميرا آسف عساني بس ماهنت الحمار بالشاطر اللي فوق هذي السطيره يا بعد بوشو يا بعد كل الأحبار النابض صوتك والمسامع فقيرا إنا بضصاتك والمسامع في غيره إنا بضصاتك والمسامع في غيره